فبقى لنا أشكال آخر أو موضوع آخر في القصة. تكرار القصص يقولنا القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة مثل قصة لقمان واصحاب الكهف ومنها ما يأتي متكررا حسب ما ذكروا إليه حاجة وتقتضيه المصلحة ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلف في القول والقصر واللين والشدة وجدت لي بعض الجوانب قصة في موضع في موضع عن دون هذا هو خلاصه ما في القرآن قسم لا يتكرر مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف ما تكرر طيب يا جود يا مكرر ولا واحد مكرر يا مكرر طيب منها أيضا ما يأتي متكبرا والآثي متكبرا لا يمكن أن يأتي بسيئة واحدة في كل المواضيع أبدا لا بد أن يختلف فمثلا في سورة الأعراف قال الملأ الذين كفروا من قومه يعني ملأ فرعون وفي سورة الشعراء قال للملأ حوله للملأ حوله في القصة الأولى ذكر قول أصحاب فرعون وفي الثانيه ذكر قول فرعون لأن فرعون قال وصدقه هؤلاء وأخذوا يطنطنون ويجنون بقول فصار القائل الأول من فرعون ثم تابعه جنوب فأن ترى أن هذه القصص المفرر تختلف بحسب يقول المؤلف بحسب ما تدعو إليه حاجة وتقتريه المصرح تقترف الطول والقصة واللين والشد وجدت لبعض جوانب القصة في موضع دون آخر وهذا راحت لمن تأمله والحكمة ومن الحكمة في هذا الاقترار أولا بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناة بها فلا يا محمود محمود وين أنت أخبر بالصدق أخبر بالصدق تمجم لا تجمع بين الجبن والكذب أخبر بالصدق سبحان الله الله هذا يا الواحد دي. ميت بين يديه أحبه في يا رجل أين أنه كلم عنها هروح. ها في المسجد أنا أقول موجود في الحرق وفي الصف الأول أخص من نقل كلم عنها أقلي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 أنت الآن إذا أخبت صاحبك بخبر وهو خبر جيد في نظرك ثم جلست مجلس آخر تعيد أو لا تعيد تعيد لأنه قد أهمت ثانيا توقيت تلك القصة لتثبت في قلوب الناس معلوم أنه كلما كذرت وأعيدت زادت ثباتا في قلوب الناس بها. تهاية مراعاة الزمن وحال المحافظين بها ولهذا تجد الإجازة والشدة غالبا فيما أتى من القصص في الصور المبكية والعكس فيما اتى الصور المدينة يعني أنها قد يكارل قصة في المدينة تجد أسلوبها لينا يعني مبسوطا لأن المقام يقتل ذلك رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقضيه الحال ولهذا لكنابكم في فيما مضى أن البلاغة مطابقة الكلام لمصر الحال خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله حيث تعطي هذه القصص متنوعة بدون نقص. يجب دون تناقض لان الغالب ان الكاذب اذا اعاد الكلام وجدت في كلامه اختلافا وتناقضا فاذا لم نجد ذلك في اصل القران دل على انها من عند الله وانها حق الحمد لله